أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طوصين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يطرون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم, زينا لهم أعمالهم فهم يعمرون كالذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأغسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون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 وَجَعَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُ الظَّلِمُونَ وَفَنُورْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتئن بسلطان مبين مَا غير بعيد فقال أحطُّ بما لم تحط به, لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مرأتن تملكهم وأوتيت وأُتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ألا يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعليلون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سَنَنْظُرْ أَصْدَقَتَكُمْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَاذِبِينَ هَبْ <إذهب> بِكِتَابٍ هَذَا فَالْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأكوني مسلمين إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ, قالت يا أيها الملأ، افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الولوكم والو باس شديد وألو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله كذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا أَجَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينكم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وكم صاغرون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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ نُجَّتَ وَكَشَفَتْ عَنْ سَقِيَةَ قَالَ إِنَّهُ صَرَحُ مَرَادُ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستوفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطير نبك وبمن معك قال الطائركم عند الله بل أنتم قوم تفتن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يشنه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن, ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا أخرجوا أهل الطم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون فأجئنا فانجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الله خير أم ما يشركون